أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ونعمة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم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 Evangelieken van de stad in het leven van de stad. En het leven van de stad in het ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان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 متحرفاً لقتال إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله ومؤوه جهنم، وبئس المصير.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 ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدعاء عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خشعوا واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاعانكم وانيدكم فآواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْقِذْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 111. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 112. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فاثمه لله قومه وللرسول وللقربه واليتامى والمساكين وابن السبيل, السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم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 ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا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 ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويخذون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط wij idzijnen, we zijn muzchen, zijn muwakolle, we zijn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 ولو تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 وان ما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إِنَّهُمْ لا يعجزون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 وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلموا وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهوا الآن خفث الله عنكم وألم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصادرين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 يا ايها النبي قل لما في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم إِنَّ الذين آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم